وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي زُلِّيَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَ نُ نَزّلُ الْمَلائِكَ تَ إِلَّا بِالحَقِّ وَمَا كانَوا إذُّ غَرين إِا نَحْنونَ الزَلن الذِكْرَ وَإَِّ لَ لَحافِظون وَلَقدَدَ أَغْسَلنا مِنْ قَبَلِكَ فِيشعٍ أَوَّلين وَماَا يَأتيهم مِ الرَّسُولٍ إِللاا كانَوا بِهِ يسْتَهْزئون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 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ آتَيْنَا وَإِم مِنْ شَيٍ إِلَّا عدَناَا قَزائِلهُ وَبالَالُ نَززّلُهُ إَِّا بِقَدَرٍ مَعلُم وَرُسَلْ النَّرِّيَا حَلَواقِحَ فَأَ زَلْناَا مِنَ السَّم إِمَا أَن فَأَسقَْن قُمُوه وَمَا وَمَا أَن تُمْ وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون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 قال ربي فانظري الى يوم يبعثون قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما اغويتني لازينا لهم لازينا لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين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 لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَّا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ وَمَا هُم مِّنْهَا بِخَرْجِينَ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ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 قال وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قال فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قالوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا ۚ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَاوِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ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 قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمر كإنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن فِي ذَِكَ لآيات للِْمُتَوَّمين وَإِه لَ بسَبيلٍ مُقم إ فِي ذَِكَ لآياتةً للِْمُؤْمين وَإِنكَانَ أأَصْحابُ الْ الأأَكَة لَظَالمين.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 فَورَبِّكَ لََنسْأَلهُم أَجمَعين عَمَّ كانَوا يَععمللون فَصْضَع بِمَا تُؤمرر وَعددِبّعَن المُشْكين إِ كَفَنَا كَمُسْتَهْزين الذيَّذنَا جَعللونَ مَعَ اللهَّهِ إلَهن آآ آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن مِنَ الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين